قال ما يجب من النذور في المشي وقال حدثني عن يحيى عن مالك عن ابن فهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبه بن مسعود عن عبد الله بن عباد أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمي ماتت وأليها ندر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها بدأ مالك رحمه الله بالعنوان ايه ما يجب من النذور جمع نذر في المشي إذا نذر إنسان المشي المشي كده بس خلاص ولا المشي إلى شيء معين المشي إلى شيء معين أما بس مشي ودوء هذا ما في مصلح المشي إلى مكان معين وقد أطال مالك رحمه الله في قضية النذر بالمشي ولعل كان هذا مستفيضا في ذلك الوقت ومنتشرا بحيث انه ورد الصور متعددة واورد لها مالك رحمه الله عدة اثار ولكن الاثر الاول الذي جاء به مالك لم يذكر فيه مشد ولا غيره ولذا بعض العلماء يقول لا ندري ما مناسبة حديث أم إيه؟ سعد بن عبادة, سعد بن عبادة بما إيه حديث المشي فيقول سعد بن عبادة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفت ماذا قال إن أمي ماتت وعليها نذر ماتت وإيش وعليها نذر نعم ولم تقضه نعم فقال صلى الله عليه وسلم إيش اقضه عنها موضوع حديث أم سعد ماتت أمه وعليها نذر ولم تقضه كانت فتوى رسول الله اقضه عنها الفقهاء يبحثون هنا يسجاء يستفتي الاستفتاء هو طلب الفتية والفتوى هو اخبار بالحكم دون الزام والاستفتاء يجب ان يكون من مقلد لمجتهد وهل المجتهد يستفي مجتهدا اخر ام لا ويأتون بمباحث الفتوى وشروط المفتي فيتفقون على ان المجتهد الذي له رتبة الاجتهاد لا يجوز له ان يستفي غيره لانهما متساويان اما من نقص عن رتبة الاجتهاد فعليه ان يستفي من هو اعلم منه وان كان هو في ذاته مجتهد لكن يوجد غيره اعلم منه فعليه ان يستفيه فيما لم يبلغه علمه وهل ينتظر حتى يبحث ويجتهد باجتهاده ليصل الى الحكم؟ قالوا إن كان هناك متسع فلا مانع ولكن إذا لن يكون هناك متسع عليه أن يبادر بسؤال غيره وهذا سعد ابن عبادة من خيرة أصحاب رسول الله يستفي رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الفتوى إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه اسنوع النذر هذا يا جماعة من اي اقسام النذر التي قدمناها مطلق جميع شراح الحديث يقولون هذا نذر مطلق لانه لم يعين نذرا نذرته امه وبعض الشراح يأتي من الترمذي ويأتي من النسائي ويأتي من غيره إنها كانت نذرة صوم لا إنها نذرت مالا كان سعد مع رسول الله في غزوة وحضرتها الوفاة وقيلها أوثقات المال مال سعد وبعض وغيرها وغيرها أشياء كثيرة جدا ولم يثبت نوع النذر الذي نذرته أم سعد فبعض العلماء اعتبر هذا النذر من النذر المطلق او جمهور العلماء ولكن السؤال يأتي عن قرينه في السياق ان امي نذرت نذرا وماتت ولم توفي ولا ولم تق به ولم تقبه نقول تقبه وتوفيه سواء هاي. اقضي عنها ابنها يقضي نذرا معينا معلوما ولا نذرا مبهما اذا كان مبهم يقضيه اقضيه عنها اقضيه هي هذه ريحه فين رايحة لنذر امه اذا كان مبهما لا يعرفه سعد فماذا سيقضي كان يكفر عنها والرسل قال له كفر عنها قال الرسول يم يستفسره وش نوع النذر فإن النذر المقيد قد يكون جائزاً وقد يكون حراماً لأن النذر المقيد منه المعصية والمستحيل ولا لا وهل الرساعد يسأل عن نذر مقيد محرم ممنوع ها؟ وهل ام ساعد تنذر نذر معصية سعد ما جاء الا ليفي بحق امه يفي بنذرها ولو كان معصيه ولا مستحيل يحيي في رسول الله اذا قطعا النذر هنا معلوم مقيد معلوم عند سعد قد يكون اخبر به رسول الله وقد يكون مسهرا مستفيضا وقد لا يكون كذلك والرسول افتاه على مقتضى علمه ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه اذا سعد يتكلم عن نذر معلوم مقيد عنده ونستريح من كثره المناقشة الطويله في جميع كتب الحديث على هذا على هذا الحديث هل هو نذر مبهم ولا مقيد لا مبهم الرسول لم يستصله وهو لم يذكر سببا لم يذكر قيدا فبليش ما نأتي الى صلب الموضوع ونأخذ من نفس السياق قراء على ان هذا النذر ايش مقيد ومعلوم عند المستفتي والمفتي افتاه مجملا على ما عنده من علم يبقى انتهينا من ايش من هذا ويكون البحث في هذا الحديث النذر جائز ولا ممتنع ها جائز يكون مالك ساق هذا الحديث في اول الباب ما جاء في النذر ماشيا او في النذر ماشيا ليبين اولا بان النذر جائز ثم بعد هذا يفصل في مشي ولا في اكل ولا في شرب ولا غير ذلك ان المناسبه موجوده وهي اثبات جواز النذر بل زياده على هذا وهي فائدة اخرى النذر يقضى عن الميت ولا لا يقضى يقضى من فن اخذها من ام سعد اللي ماتت يجي بعد هذا واش نوع هذا النذر الذي يقضى عن الميت النذر طاعة والطاعة جنس واحد يقولون الطاعة او القربات ثلاثة اقسام طاعة مالية وطاعة بدنية وطاعة تجمع بينهما فالطاعة المالية الزكاة والصدقات والطاعة البدنية المحضة الصلاة والصيام والتي تجمع بينهما الحج والجهاد فمن اي اقسام الصاعات كان نذر ام سعد الذي اثى رسول الله ولدها ان يقضيه يقضي عنها ها ما ندر وكان يقول انه مبهم وانه مطلق افترضنا بانه معين وسيقضي معين من اي الانواع من قال انه فعمالية بقرينة حبرتها, حبرتها الوفاء وسعد غائد قيل لها اوثي باي شيء والمال مال سعد طب اذا هذا دول انها ما اوسط هل يمكن اوسط فيكون النذر بطاعة معينة يفي الحي عن المي طب اذا كان بطاعة بدنية محظم كان نذر ان يصوم فمات اليتي عنه وليه ها نعم كمان من فين هي ايش هو اذا نروح على شيء ثاني هنبقى من ام سعد نعم اذا قال فقده عنها احنا عرفنا ايش هو سعد ما بين لنا هل ناخذ وفاء او قضاء النذر الطاعه عن الميت من حديث ام سعد ولا من ام عمر حديث ام سعد فيه قضاء عن الصوت مطلق ولا لا مطلق واذا جئنا الى العبادات المالية نجد عمومات تدل على جواز قيام اي انسان بها كحديث الديق الذي مات وعليه دينارا وامتنع صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه حتى قال الامام علي رضي الله تعالى عنه يا عليه وانا ادفعهم عنه قال برئت منهما ذمته وتعلق بذمته قال نعم فصلى عليه هذا حق مالي ولا لا حق مالي اذا العمومات تدل على ان الحي يوسيك يقوم بالسداد عن الميت اذا كان ندر ام سعد المال يبا ماشي لو كان صلاة لو كان صيام اي وفي نقول نطلب الادله من خارج عن حديث ام سعد وجدنا الصوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه سيأتينا عند مالك لا يمشي احد عن احد المشي عبادة من اي الاقسام بدنيه لا المشبه على الأقدام بدني لا يدخل فيها المال فمالك ليس عنده أن يفي حي عن ميت عباده بدنية فلا يصوم أحد عن احد ولذا مالك رحمه الله أول حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال أطعم وجاء ببدل الصوم الذي هو الاطعام وحقه هنا لماذا لان عنده العبادة البدنية لا بدليه فيها اذا على العموم يهمنا بان مالك رحمه الله بدأ هذا الباب وهو ما جاء في الندر بالمشي بحديث ام سعد لا يتعلق بمشي ولا بغيره ولم يبين لنا سعد موضوع النذر ما هو ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يقضي نذر أمه من أي أنواع النذر؟ هذا بحث آخر ويكفينا مشروعية النذر يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشروعية وفاء الحي عن الميت وهذا يكفينا في حديث ام سعد رضي الله عنها وعن سعد